تنزيل الكتاب إلى ولا يغرؤك فقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحباب من بعدهم وهنت كل أمة برسول ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابك؟ وجلالك حفظ كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. أي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحب ربه ويعلنون به ثُمَّ الَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ قِيلَ الْعَذَابُ جَحِيمٌ وَأَمَّا في السيئات ومن تقف السيئات يومئذ فقد رحيته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا دون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى المال فتفكرون قالوا ربنا أمت نثنتين وأحييت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به وله الدين ولو كان الكافرون وفي عذر جاتل العرش You وما تخفي الخدور وأنزرهم يوما آذفة يدي القلوب لدى الحناجر ما للطالمين من حميد لا يقضي بالحق والذين دعون دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يَسِيُّوا فِي الْأَرْضِ فَيُضُو كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الْذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا شد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم, فأخذهم الله بذوبهم وما كان لهم من الله مواق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالذينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله إن هو قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا من سابق وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِ لَيْلَةً فِظَانٌ وَقَالَ فِي الْعُرُونِ زَوْنِي أَخَطُ النُّوَسَ وَالْيَدُ الرَّبَّ إِنِّي أَخَطُ عَنِي أن يُبْدِي نَبِيَّنَّ أَوْ أَنِّي يُظْهِرُ أَوْ أَنِّي يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ من كل متكبر في كل متكبر لا يؤمن بيهم حساب وقال رجل مؤمن من اهل فرعون يفسم اليانه اتقتلون رجلا ان اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقرك وَأَيَّكُمْ كَذِبَتْ عَلَيْهِ كَذِبُونَ وَأَيَّكُمْ فَاضِقٌ يُخِذُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْتِنُ مَنْ وَمُسْلِمُ كَذَابٍ يَأْتُونَ فُلْوسَ الْيَوْمِ الْبَاهِرِ لَكُلِّ أَرْضٍ I'm يوم تولون مذبين ما لهم من الله من عاصم ومن يظلم الله فما له فلله من هذه ولقد جاءكم يوم سفك قبل ببينات فما جلس في شجر فما في كتيب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 كذلك ذلك يطغى الله علاكم بقلب متكبر جبان وقال كذا يا ما من نذني صرخا عني اضرب الاسماء هذه اسماء السماوات فقل يا وَكَذَلِكَ نَجِّيْنَا بِالْعَوْنِ سُوْءَ عَمَلِي وَفُضَّ عَنِ الشَّيْطَانِ وَمَا كُنْتُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا فِي سَبَبٍ وَقَالَ نَبِيٌّ آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا نَهْجَ الْبِرِّ Amen. أدعونا لي أكبر بالله وأشرك بني ما ليس به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا دعونا إنا كنا لكم سبعا فهل أنتم مغنون عنا لطيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكى بين العباد وقال الذين في النار خزنت جهلنا مدعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار خزنت جهلنا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب قالوا ولم تَسْقِطُ كُمُسْكُكُمْ ذِ الْبَيْنَاتِ هَذَا بَلَغَ الْقَوْلُ فَدُوا وَمَا دَعَاوَ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَجَعَلْنَا مِنْ سُلَيْمَانَ هُدًى وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ نَّسَبًا وَصَلِّ لِلَّهِ مَا أُمرْتَ بِهِ مِن قَبْلِهِ وَمِن بَعْدِهِ وَلِلَّهِ الْمَثْوَى وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلقان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كلهم ما هم ببالغين هو, هو السميع فما وات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكبر الناس لا يعلمون وما يستوي لأعمى وبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولن نسي قليلا ما ولكن أشر الناس لا يؤمنون وَقَالَ رَبُّكُمْ أَذْهُونِ أَسْكِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ أَسْكَبُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَمَلًا سَيَدْخُلُونَ جَمَلًا نَمْدَافِينَ اللَّهُ الَّذِي فَلَكُمُ الْعِيرَ لِتَسْكُنُوا تِهِ وَلَنَمَرُوا بِصِرَاطٍ إِنَّ اللَّهَ لَرَدُّ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أكثر الناس وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ظَالِفُمُ اللَّهُ وَبُكُمْ كُلِّ شَيْءٍ كل الذين كانوا بآيات لا يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بنا وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله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 لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم, وأمرت أن أسلم لرب ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شوخا ومنكم من يتوفى قبل ولتبلغوا في الحميم ثم في النار يشدرون ثم قيل لهم أينما كنتم دُونِ اللَّهِ قَالُوا الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو ما يريد وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئست مثوا المتكبرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئست مثوا المتكبرين تصبر إن وعد الله حق فَإِنَّ لُيَأْنَكَ بَعْضَ الَّذينَ عِدُوهُمْ أُولَّا تَوَفَّيَنَّكَ أُولَّا تَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ عَرَضْنَا رُسُلَنِّي من قَبِيْلَكَ مِنْهُمْ أَلَقَصَنَا من عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ لَن نَخُفَّ ظَنَّك وَمَنْ جَاءَنَا يَرْسُلُنِي أَنِّي آتِي بِآيَةٍ لَّابِدّ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَتَمَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ من تَرْكَبُونَ مِنْهَا ولكن فينا عليها حاجة في منازع ولتبلون على ندا حادة في صدوركم وعليها وعلي القلب تحملون ويُريكم آياته فأي آيات إلا مُسْتُكِرٌ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كانوا أثرا منهم وأشزقوا قوة في الأرض وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم فرحوا بهم وحاط بهما كانوا به يسجدون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يبقوا وقفر هنالك